احقيه قلبا O que é? انا فيك احيان انا فيك احيان واصغر منذ بدئك أحب فيه وحدنا فسرنا نبطة يمضي بها عبر الزمان كلا يا أنا أنا, أنا إن قلت أنت فإنني أنا, أنا, أنا أنت <تصفيق> الذي أعني وأقصد بالندائيان غيبت عنك لفترة وثقاؤنا قد حان وسقيت من فيك الحنان وعشت في أحضان قلبك فافتلأت أمان يا من غوا وأعزق وأزلني كيف السبيل إلى وصالك دلني أوصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال غجرتني الهجر من بعد الوصال قطيعني يا ليت قبل الوصل قد علمتني أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت انك لا تخون فخذتني وحلفت انك لا تميل مع الغوى اين اليمين واين ما عاهدتني فلا اقعدن على الطريق واشتكي كشبه مظلوم وانت ظلمتني فلا ادعو ان عليك في غصق التجا يبليك ربي مثل ما أبليتني حبيبي بمعارين <تصفيق> الدنيا طرد أو أموت بحسرتي قل سمي ببيت الله ببيت عامر في مكتي قلبي بعد ذجر أحبتي يا من غجرت يا من يا من, يا من, يا من, يا من غجرت ولا ترك لحالتي ولا رحم عذاب ما انت عدو بس مفيش حاجه غير كده عادي تشربوا في القوزه بس هو ده الزفت والله عليه العوض <تصفيق> عليه العوض كله <تصفيق> <وبعدو تصفيق> العوض <تصفيق> مو واحد كألف و I'm ولسوء بدل ما العيد تروق عمال حقو شعبان اللي ربينا من مريض. له يا رب عودة كل سنه وطير. الله I'm gonna shoot بمدح السعيد قالوا <تصفيق> الطريق للهاد بعيد قلتين جموين بمدح السعيد سعيد بمدح رسول الله وحد متلی یا دی دوجے سای دی پت حرس اللہ اللہ اللہ اللہ وحد متلی مالا غو سجد وان وان وان وان وان ما سلتش مات حول انا طاروط روما الطاروط اول حاجة قيل اللي حضروا نوالي والحق شابزين ربنا رحمه ورحمة الله سات. أنت كنت جاتوا. ويا سعد حق الحصر الحب <تصفيق> والنعمة وخبزناها وبيعناها حق محمود ابو عمر يا حبيب الحي من خدك تيرى I love you, bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi عزيز قلبي معاك وروح بتخلي والله لا صح زوافي دام يا ابو زينب ولا صديق ولا خلي يا هل ترى بعد خلي مين اللي هيحملني ويحمل مقاسي الزمن تؤمن قبل قبل والله ما عادل حيل تعملوا غير البوك هاقوللي أنا عجب على ناس تكرمهم يزيدوا عليك تشيلهم من الهم مسكوك سم يقضوا عليك يا ابا والنبي الناس تكرمهم يزيدوا عليك الله تسلم من الهم يا ابو يوسف يسقق سم يقضوا عليك وينسو خيرك خيرك من الغيرة ابو عمر والحقد عليك والله ما دمت انت انسان سماحك محمود وعمرك ما ازيت انسان لو حربك الجانب ربك لم يينو عليك امان يا الزمن ايوه <تصفيق> اخي خسامة اقول عن الزمن والصحاب عشان, عشان ولاد الوسول اياملي لعب الزمن بيجوا خلي عبيبي الاصل دعو واشترى فيجوا ياعين هات ياجوت من الدموع على اللي الحظ باسيجوا حلوين يا بابا لكن ياخساره للحظ مع عبيجوا يا سلام على ناس مابيطمرش الجميل فيجوا تعمل لهم الخير تلاقي الشر, الشر, الشر مليغه تسقيهم من, من حلو ايدك يسقيك النور خليك ساكلني مضيك طحنيك ما تشمتش فيي في العده وافتح لي بابك عيش الفكهة وطجارين الفكهة ولا انت صباحي فقير ولا فيش راحوا فيني الحبايب الله انا صبحت ماليش عاوز شو ده؟ تعال خده الله يلا صبر على المر وعجب بس انت تعدي ليأس ولو مرة ولا تخنيش صبر على الزمن صبر رديديدي أسويه صبر على الزمن صبر رديديدي أسويه عيشي على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 صحبني وكان على دموع بسيبني على جدني من النار فتنوعي رفعتي وقلتي يا سي شجای دیال صفر تو نی به حور ساس عرفی دی شجای دیال بحور تو نی به حور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 اشتيكي لي دياي زمان زمان اشتيكي لي دي. زمان لي لي يا سعد حي غير سعد يومي للحبيب انا ولا ولا حي شيء يهضني تنسب ذكر تنل بخيل تنسب ذكر دبل لي بختي ما شلتي كاسي بالقرار نبقى نشف دمك اشكي لك اشكي لك عيوس اشكي لك حبيب I did not know that I was weak. I was weak. I was weak. I was weak. I was weak. I was weak. I was اسمع النبي اكلي ولا اسمعي اسكل صاحب خلني و بعد ولا حبيبي ده الحب فيكي اسكلني يومي اسمع ونبينا اكلي ولا اسمعي اسكل صاحب خلني و بعد ولا حبيبي يا The power of your love, the world will see. The power of your نفس أدوط طعم الحمية زي ما كلنا ناس عايشين أوه. شفتي الأسوأ من الأحب ولا شفتي الغيرنا من الأصحاب عشت حياتي عذابت عذاب وانا على الحل ده بقى لسنين نبي نبي اشكلي اشكلي نبي نبي اشكلي اشكلي من ونفلا في القلب حزين شفت الأساس بالأحباب شفت المدركة بالأصحاب عشت حياتي عدد فعداد ايوه أنا <تصفيق> عسى أنت بقى بسنين اشكرني اني من أنا مليوم مويت وانا مكتوب لبد المغلوب أرطي من وعدي ساقوا الرب المكتوب انا بني يوم مايت الدنيا وانا مكتف لا بل ما خلوني